دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفترا فليطعم ومعنى فليصلي أي فليدعى